قمر ايه يا حبيبتي اللي سهرها شانه دنتي جيتي اخدت مكانه وخطفت قلبي معاكي خلاص امر ه يا حبيبتي خلاص ل يطلع ي ت ن من ي جمالي 「やはりやはり」「やはり」「やはり」「やはり」「やはり」「やはり」「やはり」「やはり」「やはり」「」 قمرقيبكي <تصفيق> حبيبتي وانتي بس معايا سحرك ا ن ت لوحدك فيا 「ハイキャッフィー」「いいね」「やはりいいね」「やはりいい 「よしよ ل よしよ ل よしよしよしよし و しよしよし و し لو よしよしよ ي よしよしよ ي ك ي よしよしよ ي よしよしよし ل しよ ي よ <الله S 1> ا ي しよしよしよしよ ل よ ي و しよしよしよし ي しよ ل ي しよしよしよしよしよしよ